الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Saludos. سمع الله لمن حمده Salam a